الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان نفرقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَشَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نعمتي عليكم وَلِئُتِمَّ مَنَاعَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا بَيْنَكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين